Tazil Al Aziz Al Rahib, ltuhrakum ma'udir abahum, fahu mufilud. LQad hak al Qaul'ala aktherhim, fahu la yu'minul.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 Allah Al-Rahman min syaitin, in antum illa tekzibul. Kaulu Rabbu na yaglamu inna ilaykum la mursalul. Wama'layna تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرضمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم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 الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون Qail adekul الجنة Qaila ya ليت قوم يعلمون Bima غفر لي ربي Wajعلني من المكرمين Womaa anzalna ala qawmih min bahdih min السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رشول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 ثمره وما عملته أيديهم أ فلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وَأَنَّهُ يَعْلَمُ الليل يَسْتَخْفُونَ منه النهار وَمَا يُعْلِنُونَ وَأَنَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَنَّهُ هُوَ مُصَوِّرُكُمْ وَمَا تَعْقِلُونَ فِتْنَتَهُ فَهُوَ الْعَزِيزُ العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم الشمس يم بغي لها ان تدير كالقمر والليل يسابقنها وكل في فلك يسبحون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 وَنُقِيمُ مَلَؤُهُ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَّكُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهدهم يرجعون dan nafiqah di al Qur'ān, faidahum min al adzāth ilā Rabbihim yasilud. Qalū ya waila mambagthana marrqadina. Hāzā ma wādah al Rahman wa sadaq al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 وَمَن عَمِيَ مِذهُنُهُ نَكِسَ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ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 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَيَتَّقُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ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 أَلْيُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ